وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو في يوم ذي مسعبة يقي من ذو ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميملة والذين كفروا بأعيات لهم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة